برنامي لا جرس يبري جانب غمر خوضة صلى الله عليه وسلم برنامي لا جرس يبري جانب غمر خوضة صلى الله عليه وسلم برناميك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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا ونبينا وإمامنا ومقتدانا محمد وعلى صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم التلاق ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آمين بصلمان بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالك تلقل إيوه باريز دا بيكواي وبستيجاني جياني غماري خواد بن عليه صلاة وسلام. بأم يدي أويكوا أخواي جورجل في علا لجير بيداهي. آلاي محمد المصطفى حشر من كان حشر من كان صاحي محشر. بأمتي محمد قبل من كان لجناح من خوش بيت ستر من كان لجناح دايكو باوك من خوش بيت. أم جياني بيا غماري جو بستي أمج ام أم محمد النازدار بك تماي سر بزيد ياأو قيامت من كفارتي جناح من خواج في علا للشفاعتي أو محمد محروم ما نكاد منه إيوش إن شاء الله تعالى لما بأسكدني مع رقي أحد واتغزوي أحد بردوامين لا ألقى يشو جيش ما أوي كوابي غمر يخوا عليه صلاة وسلام لقل الصحابة برز كان كزياتر الله زار مجاهد بون كوت نريه بروي احد أحبوي كوا ليقاي بول قريش بو تحديق قريش هرتشند في غمر يخوا وثمان ابو لشاري مدينة درجت وأو خوش كوابي نيك تابليك رب كان كفرمي والله لقد رأيت خيرة من خير بيني بلام او الصحابة بالرزاني كوا لمعركي بدر اجداريا نكردبو يا لمعركي لمعركه بدر اجداري كذبوا بلا ما كنت حدايق وقريش يك لو انا كامام حمزيه افرمتي بيغمر اخوه والله نا أو او حتىكو مقابل نبوس ما حتىكو تاكو الشمشير بازيان لا لدروي شاري مدينه باوانا او انا ظن يا نواب نبيت عليه الصلاه والسلام بران بالري ام صحابه زورانا رأيك أي رفض كر كوا رأيك الصوابو رأيك بو بيكابو حتى أكو استبحس يا ودكين عبد الله كري أباي كري سلول كواختيك طرح يا ودكأ وبيغمر إخوان فرميا محي بيعمر إخوان من رأي وائل الشاري مدينة درنشد وأبشعك يزنم أو قتالنا والشاري مدينة بكن بويكوا أو النهري شان هاورد يا ما توين لسربانا كانوا لزور لو عم بدين وهردش من يكش بتاريخ مدينة ويرش كريبة بوجان يا يما امناو شارق قدرنا شوينه الا امستر كوتو منا بلا من بيتين سبحان الله الا أوان وشان بلان أميان بنيت او انضرب اخوانه بنيت تاک تاک بپاقیو بجوانی در کودو پیغمرې خواو بو صحابهکان بو یې ام در شنو پیغمرې خو در زو ا مشګاری عبرتی زورت یا ابو معسكر اسلام وبو یې مسلمان وبو مسلمانانش او کوا د وای اېما دین حتی کو رشي قیامت لبر او کوا معركه احلب خوې مدرسېګه لزورشتو وان شاء الله تعالی اې مش بوې تفاصیل بحثی بو يكون له موسم كأني أم شرّة أم عركيا إن شاء الله تعالى فرعمش نكين بدي وليتو إن شاء الله تعالى بأسكين بحس يوم كركوا كوابي يا غماري بيني كتبه شاق شقدر مظبوط لبناي أم جيشي يا غماري درون بريوا بو برسياري كرت فرمي أمانكين وتيان هاي يا غماري إخوآمان يهودن هو فيماني خزرج مكي عبد الله كوري وبيكري سلول اورا راسي منافقه فيغمر اخوا فرماش ما مسلمان بونه فرمينا والله بس فيان خوش قتال بكن ضدي او كافر انا وضدي ضدي بيرا وركان واتام مشتككان شاري مكة ضدي قريش لبر اويكواها وفيمان اللي قال خزرجه كعبد الله كوري وبيكري سلول لوانا فرميلا فر في قبولناكم لا نستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. إيه مب بشتوني واتبنابوا الكفر كفر نابين ضد أهلي الشرك كقريشة. فين بلي ما بوي أمر يندا كأو كتبيا بيشيوا زيجني زقيم عسكري يا غمري عليه صلاة والسلام دار ما زور لستر ضلي عبد الله كري وبيسلول قربو. وإستكش كاتي ك. كا او خيانة الدكات لبرام برق قريش راوا استاوا لمن تقي شوط قالو ياك خيانت اخوي دكات ام دو بارساب والبيغامري اخو عليه الصلاه والسلام ان شاء الله تعالى يسه بحثتكين بويا فرمية مسلمنان برياس بيغامري اخو عليه الصلاه والسلام للرقاب وقيشه من تقي شيخان قالو ياك قالو ياك السيركي جيش كير استعراضك عسكري كير بيني ناو ام جي شكاواها تو ام هزار نفلا هندي كان هن من دالا لوانا عبدالله كريم امي عمر أسامي كري زيد وسيدي كري الظهير نك وسيدي كري حظير وقياده زيدي كري ثابت زيدي كري ارقم عربي كري اوس عمري كري حزم ابو سعيد خدري زيدي كري حارثي انصاري زيدي سعد كري حبه اما انا تمشى كرت كوات ثمانيا من الله امردا كوابقرن وبنوا شارع مدينه ني عليه الصلاه والسلام ام صحابانا باش داري من الله الرافعي كوري, كوري جندوب كهرشن بلام هبو عليه والسلام بويا اجازه دوا كوار رافعي كوري خديج بيت لغليا كاتك سموري كوري جندما ما يبيني فرمي هي بيغمر اخو علي صلاه وسلام اجازه عوده اجازه من نادي والله من لو بقوا ترام دایفرم زوره هم بحث یب کنه مو مزدت که ا فرمی که زوره هم بحث یان کرد سمورای کوری جن دوب رافی کوری خدیجه دا به زویا او کاتف ی غمر اخوا علی صلات و سلام اجازه هر دو یانی دا بو کوابین بو لبر او کوا ل تیر هاوشتنه هر زور عذاب مسلمانی بریس ام جی شی پیغمر اخوا علی صلات و سلام مغریبی دیه با سریع نیو جی عشاء پیغمر اخوا جمع عندکات أوشوا كوا نزيكي أحدا فنجا صحابة أكات حرسي مع عسكرك بقيادة محمد كري مسلمة كوا يكيقبول وسرك داني كوا كعبي كري أشرفي يهوديكش وقيادة حراسة خوشي بيغامر عليه الصلاة والسلام دايب دس ذكواني كري عبد القيس كوا حماي خاصي بيغامري خواه وأوشوا عليه الصلاة والسلام لبر بيانا مصلماناني بريز لبر بيانا بيشوي كوا دنيا روش بي... روش بيتوه روشن بيتوه أألو ياك في دوتيط منطقة الشوط كوان نزيق قريشون بون واتا جيشي بيا غمري دبيني قريش دابيني وأوانش بيا غمري خواو معسكر مع إسلامي عندابيني أألو ياك سركدين فاق سركدين منافقين عبد الله كري أبى يضرب أي خوي ده وشان يد يكل سرجة شكا لقل يا منافق وصحبه لقل فيها غمر إخوياه عليه صلاة والسلام وأتا لو مقامه لو مقامه حساس أبي يا غمر إخوة جيد هيلت وفشل أبي يا غمر إخوة ذكى عليه صلاة والسلام كدليت مقص كاني على ما نقاتل أنفسنا على ما نقتل أنفسنا يملس رش ما كوشين بجماعة غير خوي دود بيغمر عليه الصلاة والسلام بقصي من أول مزمدك أو بقصي من ناكات يعني مقصدي أو الصحاباني كوابت أنهي بيغمر إخوة برو وبدري وشاري مدينة وبرامر قريش بقرة بويكوا كواوا نظنيان ونبيت إيمد الدرسين وبحسي أوشمان كوا عبد الله كري أوبي كوري سلول مقصدي أو أبوا كوا لمعرك الراب كات أجينا مسلماني بريز أقرأم رأيوا أبوا رأي نبوة لبداية ولقال في غمار إخوانا يد على صلاة وسلام أجنية بيسترن نبوة أيتواني نوشاري مدينة يد درجيت أيتواني قالوا قبل محمدو بقصيمنا ولو كي الرسبي قائد بو ما بيشتر أبويا من حكم أنصار بكرداية وقيادة مدينة بكرداية بياش ومعقول وكو من بقصيم من قصيم دش كاني بقصيم من على مزمل دكى بويا أمي عذري بيغمري إخواني عليه الصلاة والسلام كاتك بو مفرزية ودية ود ينوى ما دام مسلمان نبؤنا هرتشندك تيزانيك وهاي بينمان لقى عبد الله يكون رسالولا بلام بيغمري إخواني قبول ينكرنا ولشكركى لشكريك تربية أجر بيغمري إخواسي تركبيت نصلي بدعة إخوائي ورجالنا في علا غير مسلمان خل كي تدرس لو تركوا تنايا هبيت بجداري أو تركوا بكات بكات أو ساميك بوخوي مداليك بوخوي خوي يان بيغمر اخوه عليه الصلاه والسلام قبولنا كل وتكتل جماعات لنا اوجي شيء ويا هبه بعيش يوازي صفي خوي دائما باقردو يكصبوه امدو هكا روايك لعبد الله يكري ابي يقرئ سلول اعل وياك لبالي قريشه لبالي قريشه سحبكاد لقلص يصطفنا بو علماء دلين أجر ام نيازي أوبوا يشرنا هل نبدا يوناهد. بلى من كوان كوا نيازي بيزبو أجركبوا اللي سحب كات. كقريش شاوي لي بيت كوا أم جيشة شيخاقيت يا كود تفرقيت يا كود. قريش معناته زياد بيت هرش كات الجاني تي غماري خوا عليه صلاة والسلام وأجر بوش بجريت تي غماري لناودا لنعودن شهيدي كن. بوي بو كوا زعامة شاري مدينة زعامة قيادي شاري مدينة بجريت والدسي خوي. بلام خواي قولة جل في علا حيائي دبات وحيائي أوج دبات كوالة قال يا دروات وحيائي أوج دروات دبات كوان لا أشكري في أغمري أخوات دمي ينوكس في نازان يا منافقه منافقة بلام الله جل في علاء لرئة كشف كشفي هناك يقبيت اذا مسلماناني برئيس أمي كوالة قال عبد الله كري أبي كري سلول سحبك سياسة نفر لهزار نفر سياسة نفر منافقة كان هرأ ونبونا ان شاء الله بالتفاصيل ياكي منافقا كان هرأونا بنا بجوري نصي آيات كان أو لشكريب يا غمري خوا احتمال بوا احتمال بوا نيوي منافق لبراوي آيات كان كشفية وأكاد كواء خلوكي ترهي خلوكي ترهي احتمالها بدا سايسي عبد الله توجيه دابيت في بوي كوان ناوش لشكريب يا غمري خواب مينيت أعلى وياكا قر قتال الرداء لويا بلبلد الروس كان ودروسي دكان، إذا نوصل ما بريز عبد الله يكون رئوبيك وقتك في غماري إخوة لدو موقفا بقصيناك وقصيداش كيانات، إذا ما دام ما دام لا سرك وتنا، بجدارينا كبهش يا وزير ديات عمليكي خبيث بيربو جان جيش في غماري إخوة علي صل الله وسلام لهزمو شكندني في غماري إخوة بجدار بير بويكوا لو مقامه لصاحي قتال سحبكاد بويكوا كوا قريش آجى دار بيت قريش اجا دار بيت كوا أمجيش الشقاق يتيايا خلاف يتيايا بوي كوا زيان زيادة أوان زيادة أوان هاني خويان بدن معنماتي خويان برج بيتوا بوي كوا هيرشكن جيان في غمر يخو عليه صلاة وسلام بوي موقفي في غمر عليه صلاة وسلام لقال عبد الله كري أباي كري سلول وكو موقفي بني قينقاع نابيت كوا ضلينش كينيت واختي كشفي كات واخوائي قولش للرعاية تكان وكشفي عندك بو اوشي مسلماناني برئيس اقر قرانا وبوشاري مدينة اقر ام صحابانا قرانا وبوشاري مدينة اتري هيتش كاسيك دفاعنك منافقانا وهيتش كسيك ميلي ميلي لقل امانيه نبيت حتى اكو اسراري مسلمانان بدن بمانا كامانا وأحداث أحد إثبات يكاد كواء معنا ولا سر نفاق ما نتوى لا إله إلا الله كيان درويا وبريسينجيان رقو حقد برام ولا ولتقي في غمر عليه صلواته والسلام يشك لو تعسيراني مسلمان يكي لو تعسيراني كوا عبد الله كري أبي كري سلول كاتيا السحبكات كات وبشتي في غمر إخوان بردة دابس يا سطنة فرواح وسطنة فرد من مقاتل غمر عليه صلواته والسلام يكيك لو أثر أخرافي كواديد بسر في غمري أخوايا أأمي كواخوا بحسي جل في علا لسورة آل عمرانها فارمية بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا خواي جورا فارمية دو قسمها دو طائفهن دو جماعتهن الناو إيوى ناو أو جيشي بيغمر يخوايا عليه صلاة وسلام خريج بو خريج بو ايمان لا وازى توشيان بيت ضعف توشيان بيت تأثيري معسكري نفاقيا ليابكريت او حركة عبد الله يكون رئيوبيت أسيريا ليابكاد هاتن بيشتي في غمر يخواش بردن بلام خوان يش والله وليهما بنما لبني سلموا بنا مالي بني ثعلبا ك الاوس دو بندو بون هاتنا فروي كوا صحب قال لك شركيه يا غمر خواش لصاحيبه ثنيابه النوى بلام الله فرديه والله وليهمه خوا فرديه من اوان الثابت كرد لسر اسلام لسر اويكوان نابد بيغمر ليره تشول بيت على الصلاه والسلام بشتي بردن لسر او موقف باك خوا يغور جل في علاء بيغمركي دول خوشه كان امان ثابت دكات أوجا فرمي وعلى الله فليتوكل المؤمنون هو إيمان داران هو إيمان داران أجر ايمان تان صادقة باكن بحق ايمان تان هاوردوه بس سيري عاسمان بكن توكل كناصر أو خواي كوابتس همشك بوي قال لك يشكل الصحابة برزكاني في عليه صلاة وسلام كوانابي كوانابي عبد الله كري حراما باوي جابر عبد الله كوري حرام كواه لمعرقية شهيد دبيت أفرميه كويتة دواي منافقة كان لقى عبدالله كوري سلولا محاولا لقى الله كان لقى لي عن قصده كان بوه كواه علق القناعة عن بيان تيريتوا علق الأمس لقل لقى في غمر إخوياه بكن عليه وسلام بوي حتى كواه يجورش قساين قلقات وكو آياتك أفرميه بان يعني ذكر بان يعني ورن ورن علق الأجر الشرقنا كان بس دفاع فعل مدينة بكن دي تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا يعني ينجي هذاك البر خاطر اخوا يعني على الاقل دفاع على شارع مدينه بك دفاع على اخوتها بك او انا لو نعلم انكم تقاتلون تقاتلون لم نرجع هذا اما بظاني منافقان إما اقر اما بظاني توشي قتال دبن سبحان الله توشي شر دبن او صحيح قتال قريش راوس تاوا نسقيدو 100 متر مسافه بينيان عندوش ولكن يقول لك ان يكون هناك ان يكون هناك افضل شيء يقول لك ان يكون هناك افضل مددي بيا غمر كياداتو بشتيعاني أكاتو سرشي خات أم آياتها لم كاتها سرد السه تخوار وبصدلي بيا غمر عليه صلاة وسلام كفرم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أويدفعوا خوي جورافرنيبويكوا بويكوا منافق كان تن بدركم أوانيكوا بيان وتراء بيان وتراء فيان وتراورن لبرخات الأخوا شركا قتالكا جهادكا يان علق الدفاعكا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم أقرب ما أنظنا قتال بيت ويمش هاتي كدروشكا خواي جورا فرمي هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان أوان لو سات كاتك وام قصيان ذكرت زور لكافرني نزيك تربون لو يكوا لإيمان دارني زكبون لبريكوا دريانك أو لا إله إلا الله يشكوى هات سر بدروب يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم خوي جورش فرمي أوي دايلين قسي قسيس سر زارياً قسيد ضلياً نية والله أعلم بما يكتمون خوي جورش خوي جورش شارزايا خوي جورع علمة خبيرة بناؤ ضلكانياً كما دروغان بويا مسلمانان بريز دواي أوي كوا أم سرقة منافقة ولا قال أو, أو سياسة تفرص حبيان كلب الروشادي مدينة قرانوا أويكوا لقال بيغمري إخوآه عليه صلاة والسلام حوسط مقاتل مجاهد كوت نرّي كوت نرّي بيغمري إخوآه نزق حدبوبه إيزاني قريش لبيشتراهن دي مواقع جردوا وكماواقع عسكري أوان بيشتريه ليبونا بيغمري إخوآه عليه صلاة والسلام وجو قائدك عسكري فرمي يك يك هي لأول للرجال كي نزقوا درم سلسلة شاخي أحد أبو خيثمي أنصاري أو الصحابة بريزه فرمي هيت يا غمري أخوان من الرقائك وتودبم بلاي قريشة نروت وبدبم صاحي قتاله أو شناني كوا دتوية تمركز تمر يتعي جي بقريت دا الليلة بيها كوا ديان بات دواي أداته لا بيستانكي كابراهييه يهودية كناي مربعي قيضية مربعي قيضي كوا كابراهييه منافق بو أوش كابراهييه منافق بوه نه حي طقين منافق بوه ككير بوا هذا كبيني أملاش كراه أدابناو بيستانك يا بو شاو كيريوه حق ديواي ليكروا هند يا خولي هل قرد فريداوا شايو مسلمان صحاب كاني في غمر عليه صلاة وسلام أيود بو بوئه وحلال نية بوئه وحلال نية كوا داخلي بيستاني من بن كفي غمر إخوآك والرجال بكاري هارت عليه الصلاة والسلام ده ليه الصحاب كان تاني داو جاني كوا بيكو جن في غمر إخوآ فرمي لا تقتلوا ما لاقي فهذا اعمل قلبي اعمل بصير أمهر أونية شاوي كورة ما ضلش او أوجات في غمر إخوآ فرمي لو دولانوا هاتناو يك يكله دولكاني سسل الشاخي وحدوة هذا الصاحي معركة أعلى وياك تواني هندي مواقع عسكري هل تشند لدوائشها هات والأخوة يقول في علا كردي قسمتك وشونك عسكري وكو أسباب باش بكريت أعلى وياك مسلماني بريس في غمر عليه الصلاة والسلام تعبيج شقي كرد سيري صاحي قتالي كرد سيري جيشي قريش راوستا ولا دوروا وتاج جيشي قريش كوت بين يغمر عليه صلاة والسلام وجيشي يبي يغمر إخواأو شاري مدينة، وتبي يغمر سيري شاري مدينة ذكرت، بشتي لبرزايا كاني أحبه أو قتالي كذ، وتاأن كوتنا بيني لشكري يغمر إخواأو شاري مدينة. أأنا ياك أكو قائدك عسكري، تماشاي صاحي قتالي كذو تباشاي دس الراس وجبي كذ، شخ كان شن شنين. بيني يك يكلا او شوني كوا ترسي هيا وكل بر يا كوا قريش لبشتوا ضربي خوين واشيات كشاخ يكبو شوني كبرزبو كلو يا نا نراش جبل الرومات لبريكوا يا غمر اخو عليه صلاه وسلام 50 صحابه أواني كوا خبير بون لوي كوا تيريان جوان دهاوش داي بدس عبد الله كوري جوبيري كوري نعماني أنصاري أوسي بدري عبد الله كوري جوبير الأنصاري الأوسي البدري كيك يجيبوا له واني بدري اشتراشي كردبو فرموي لقال أم بن جان فراء لباكوري إيه ما معسكري وتالجنوبي مع عسكري إيه ما وا لبشت إيه ما وا أم بيت نكو على قريش بأس بسوار كان هجوم بكن بيشلا من بقرن. أوجد. هو قائده حكيم قائده عسكري. شن بيا غمريخ واش عزابه علي صلاة وسلام. ورأي كشي بيكاوت وسبحان الله هال هاللوش ينوتا لويكوا. سبحان الله لدر دات دات. شاء الله بحكي كيم بتفاصيل. كأمر ما تانا ما نيكوا تدهايجن. أجنويكوا فرماني في غمار إخوادش كان قسمي كان، ودبيته هوي أوي كواب وصحاب صحاب ضربه جواربخون. بويا بعبد الله يكرج جبير فرميت. لسر أوش عخد هدفي هذا في أمر ما تنشيبوا ينشيبوا أنشيبوا مهما أنشيبوا. يغمر إخواعلي صلاة وسلام بيان فرب قائدك عبد الله يكرج جبيرة فرمي انضح الخيالة عنا بالنبل. أجر هاتو. ليركوا اگر هاتوا ليركوا اوان ليرو اگر گركي ام بيد ضرب الابدان بأس باسبكان هرجتكن بوكوا بينه پشتي ام استفابكن بتيركان نيلن يچق لاسب سواري اوان زگ منكرت يان لم پشتوبت واني ضرب ما ليبدان لا ياتونا من خلفنا ان كانت لنا او علينا فرمي عبد الله كوري جبير اگر بينيت من سركوت واغر بينيد ايم دورين يا لشركيه الشكاي فذبوت مكانك لا نؤتينا من قبلك خوتو ها ولا كانت لمشينا ثابت بالنجل نوا لا براوي من ترسم ها يالمريعي وضرب بخوي او جاب الرومات كاني فرمو او بنجار روماتي تيرها يجاني كوالك عبد الله كوري جبيره فرموي احمو ظهرنا بشمان بفاريزن إن رأيتمونا نقتل نقتل فلا تنصرونا. أجربينيتان إما دكوجن قريش سار كوت, كوت, كوت كوتو بس الإيما إما دكوجن فلا تنصرونا بشتية وإما ما كان حركة ما كان نجي خوتان وإن رأيتمونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشاركونا. مكر روايتي إمام أحمد الطبراني وحاكم الأبن عباس لفتح البادية هاتوا. أجر سركوتين، أجر سركوتين تداخل مكان، وأجر شركاين هر تداخل مكان. للروايات بخارية هاتوا فرمي إن رايتمونا تخطفنا الطير، تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، فلا تبرحوا مكانكم حتى حتى أرسل إليكم. أجر بينيتان، وهائمك شراين. تير بيت بمان فرين تير تير تير هلمان قرد بمان بعد لجئي خوتن حركة وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم أمر روايتي بخارية أجبيني تان قريش كا إما كوتين كوتنا دوايا غنيمت مان قرد أسير مان قرد لجي جاي ختان حركانكن حركانك حتىكو حتىكو اوامر خاصه خمبدنت بويا بيغمرخو علي صلاه وسلام بوم تمجيهات مباركه ام توجيهات عسكريه او شوني كوال ليد ترسا او كلبري كوال ليد ترسا ام بنجه صحابي دانا بقياده عبد الله كوري جبير ككبرا يقول معركه بدر اشترجي كربو ام پنج الصحابه شرميان ترهويجن خبيرن ا ابو شوازه او شوني كواد ترسال او كلبره بوي كوال ليوا قريش التفات نكاو بشتي غمر اخو بغريت او شوني گرت تامين گرت ظبطي گرت اما بقي او كوال قلت يا غمر اخويا الراوستا ولا قتال او جيشيتر شيتر او جي شيتر تشيلك في غمر اخو علي صلي الله وسلم چون چوين توزيعي گرت فرموي بمنذري كر عمر وقائدك عسكري بمنذري كر عمري فرمو دس راسي مشادبي وتس نظاب صفي دا مثلا دس راسي جيشكي دا بدس منذر كر عمر دس شبي داو دس زبير كر عوام بلام بمقداد كر اسودش فرمو يارمتي زبيردا ومهمي زبير ابو كوال اثناء قتالكيا لبرامبر اسب سواركاني بكواد رابودس قيادي خالد كوري وليد وزمانه وكافر بو فرمي زبير كوري عوام مهمة محمد او برامبر قوه فريق خالد بوسطه قوه خالد كوري وليد ولمقدمي جيشكش مجموعيك الصحابي جن جاوري آزاي شهام الداري دانا كهرهمويان كهرهمويان مشهور بن Bowie كوا غير الدار لقتالا خبرتي هي هر داني كان برامر هزار نفر Bowie مصل معناني برز بم خطة نازداري في غماري خوا عليه صلاة وسلام خطيه حكيم خطيه نازدار هر قائدش عسكري امرو بهنا ناتوان بقات Bowie كوا كوان يوي في غماري خوا عليه صلاة وسلام يا مغاري اخوا دواي قريش الجيش تاع المقامه يا مغاري اخوا لقد صحابه تاخير الجيش نؤشني احد مسلماني بارز بلا من الهامانكاتا الهامانكاتا تواني جوانترين موقع عسكري بخيبكري باش تداو برزايا كان بويكاو بويكاو تي غير باش تشين بويكاو يمل برزايبين نتوان نوان نتوان نوان هيرشكن يانوان با اساني واسير بانكن او كاتيمتو اي مقامه زياد دركين رانكاي يان اگر اوان شكان اوان لا تختائيهتان يما لشوني كي برزين توانين هيرج كاين ضرب بي بقواد بوشاني انا بمشي وذا انا بمشي وذا بيغمر عليه الصلاه والسلام وكو قائده عسكري جيش كي توزيعات كرت هره موي مضبوط شاكي للشماع لبر بيان أم قتال دسبي أكاد كفيدة وتريت معركة أحد. بيا غمر إخوان عليه صلاة وسلام كاتي سريج شقي كرك والراوستا وقريش الراوستا فرمي قتال دسبي مكان إياه. توجياتك إياه فرمي إياه دسبي خرينك. جار قتال لا إياه نبي. خوي بيا غمر إخوان دودرعي بس. لقال الصحابة كان. هانياني ده فمي اران بكرم امر رجل قتال امر رجل جي هاد توانات هيا سفيكن بوحواي غورا هانياني ده مانبياتي نيبسكر ده هوي دودر يبسطو في غمري هو عليه الصلاه و السلام مجموعيك صحاب نزار راوس ده و الاخزمتيا كهرم بدلي هويك على قربا بيا غمري هويك على قربا بيا غمري هوييك على قربا بيا غمري هوي عليه الصلاه و ألم أثناء مسلمان بالرئيس أولاً يا أخوة يا أخوة عليه الصلاة والسلام مسلمان شاك شاك جياني يا أخوة شار زابا قوي بيزبن بي يكشم شري راكشة يا أخوة عليه الصلاة والسلام ونادا أصحابه يكشم شري يا أخوة يا أخوة بدسي مباركي أخوة فرمي من يأخذ هذا السيف بحقه كي امشمشيره دباو حقي خوي بدن فقام اليه رجال لياخذوه عندي صحاب هرهم يعني هصناف ياك لو انا امامي علي بو ياك لو انا عوام كرعوام زبيري عوام كواقي دسي تشبي لشري دابي ياك عمر خاص لبدايه يا غمر إخوان اوان فرميت أبو دجاني سماك كري خرشة الصاوبة أو الصحابة بريزاء أنصارية أبو دجانا سماك كري خرشه فقال وما حقه يا رسول الله وما حقه يا رسول الله فرمي أبو حقي حقيشية هي في غمر إخوة عليه الصلاة وسلام أم شمشرة شي حقيقي هي كمن بيدم فرمي في بي غمر صلى الله عليه وسلم أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني فرمي دمويت بران بران بقري داران بران بقري لبشة وبناو تشاو أمنيان لي بدأي أمنيان لي بدأي بوش حتى كو سر شورك رادك داليسم أبو دجوانة فرمي أنا أخذه بحقه يا رسول الله فأعطاه إياه فرمي من أوحق أدم بهي في غمر إخواء أتوبهم دايته دلي يا غماري عليه صلاة والسلام داية أبو دجاني كنابي سماكي كوري أرشبو. أفرني أم أبو دجاني أم أن دأ زابوا أم أن زابوا لكاتي جنگا لكاتي جنگا عصابيكي هبو واتبعتك قماشك هبو سوربو. دري درك بناو شاو خويدي بستوا. أنصار كان كاتي جبيان بينية أبو دجانا قماشة سوركي كي دركدو ناو شاو خوي بستيوه. أي أنصاني أم قتالك حتى مردن. بويا فارميت كاتك شمشيرهي پیغمبري خو علي صلاه وسلام مسلمنان بارز حكمتك يزور عجيبت يا هي ام شمشيرهي پیغمبري خو علي صلاه وسلام كاتك امامي علي ام زاي هالسي نيداتيت خو علي لقتال شنو زيدك كاتك زبيري كر عوام كوام مشهور بو ابوي كوا شمشير باز بو باش ابو راسه خالكي كشتو يعني امامي عمر وقتك نيدات امان هو معناه أوني أوان قت مقاتل نين يان مجاهد نين يان لا شربازية أسب لا لا شمش شربازية معلومات يان نية نخير برضه بيها مريخ وعلي صلاة وسلام ديت دي زيد وأشيزاني وأشيزاني أبو دجانا مشهورة ناقة ومكي بويك وأجر أوق ما شيء بستوى حتى كم تنشركات بوي يا فرمية كاتيك بينيان بينيان او قماشا سورينا وشاي بستوا فرمي ببردم صفاقان ببردم صفاقان اهاتو دار روي سنگ دار کردو شمشاري پیغمري خواه ورگردوا اهلا وياكا پیغمري خواه كاتاك بینی تماشای دکرت تماشای دکرت فرمي لسر اور رويني ابو دجانا فرمي انها لمشیتون يبغضه الله الا في هذا الموطن وطا ابو دجانا امر رويني تو كواد دار روي سنگ بارزاكيتو وشمشيرتر كرونا هوي غرقليتي هوي غرقينه هاوشا ايلا لما كاما نبيت ايلا لما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما كاما وهم معناويه اصحابك يعني خطش بس دكاتو بويا لاي اقر وقت ما بيت بابزانين جيشي مكا حاليا شون المكادا جيشي قريش شون تحركات دكات اوانا اوهويا شيباسياكا بس يوم جيشي مكا جيش لها زياد لها زياد لها زياد بوشي كوزراوى براي كوزراوى كسوكالي كوزراوى هل هم يبوركها توى بين تقام سندن قيادي عمي ام جيش بدس ابو سفيان ابو سفيان كوري حرب دلي اوشوكو نظاميكي عسكري ابو سفيان وكو نظاميكي عسكري جيشاكي بن عمبر في غامري خوان عليه الصلاه و السلام كوايك بسياء امان سيبقا جيشاكي في غامري خوان عليه الصلاه و للاي راسي جيشكا للاي راسي واتبالي راسي جيشكا دراب دس خالد كوري وليده خالد كوري وليده وللاي شبي جيشكا جناحي شبيان دراب دس عكرمي كوري أبو جهل وقيادي بيشي جيشكا بيشي جيشكا كوا مشاتا بياديا دراب دس صفواني كوري أمية صفواني كوري أمية وقيادتي ترها بجكاني قريش أواني كوا مهمي اويان بوه كوا تلبها يعني تير يان تير دراب دست عبد الله كري أبي ربيعه وتمص المنان بريث أوان لما كوكا ككات قيادة قريش كرت سفيان كقيادة عامة لقل عكرمي كري جهل لقال صفواني يكرئ أمية، لقال عبد الله يكرئ أبي الربيعة، لاثناي قتال كشة هري كلم قيادانا مسلمان مهيمبي خوي ورقدوا، وتكلو هاتوا بصدق شرقة، بصدق شرقة. بوي قريش مسلمان ما وعلاقاً شيء لابكن علاقا كوا عرفيكي نا خويا هاتوا. لكاتي جنقة عايد بني ابن مالي عبد الدار بو. بني عبد الدار اوان لو زماني كواه عبد المنافو مثلي سقايي حاجو مثلي برقي كعبو كليلي كعبو او قريش او توزيع كرابو هرداني يبو عشتيا او قريش دائما درابو ابن مالي عبد الدار هلا زماني قصي كري كلابو كوابا باو قوريح و تميان هشمي في غمر اخوايا عليه صلاته والسلام وإيش كاسكش بوي نت نبوه كوا دعي الله كل عرف يك عيد أوانه بلم الله يراك بوه كوا سفيان أبو سفيان زيد هني عند يعني كوا بنما عبد الدار بهوي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 فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلو بيننا وبينه فنكفيكموه يأو تاء الله كجد وإختاء الله كذا برنو بس حقي بدن أجدار بنشكد شو الله شرقي اي اما اهلي اوين يعني وسبحان الله راسج دكن شكم الاكا يكبد وياك لبنا مال عبد الدار يقبد وياك دكوجرن وازيلنير حتى اكو اخر نفس زياد ليان ظنفر ادنا كش بويك والاك انا كبيت بالام سبحان الله دواي وكواك سيانام ينط الاكا اكبيته زبي بويا مسلماني برز اب امشي وازش جيش قريش اخر اخر تحركات اخوي تواكر آخر ترتيباتي خوي تواكدر لقال الجيشي في غمار إخوياه عليه الصلاة والسلام ما هو شون شوني مناورات بكن يان شون شوني أم قتال دس بي أكاد إن شاء الله تعالى أقول إخوائي قولة تمن تمن بدات عمر مأبيت إن شاء الله تعالى أبركوا وقتنا ما لدرجة هاتوا بحول قوت إخواني قولة دروم سر أويكوا أم قتال أم غزو أحد شون شوني دس بي أكاد لبيني لشكري الإسلام وشكر الكفرة قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا من فرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا من أوصى الدنيا مجتهدا بفقير يجلس منفريدا من جعل البسمة ديدنه لواسي مهموما ضاقا من أوصى دنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا من جعل البسمه ديدنه لواس مهموما ضاق انه طهر تسامى رحمه للعالمين عم عمي علمنا الأوفاء أهدانا العزة والشرف ونظل نردد سيرته فالكون برحمة عترف فيظل معلمنا الأوفاء أهدانا العزة والشرف ونظل نردد سيرته. فالكون برحمته اعترف انه طهر تسامى رحمه للعالمين